والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذا اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض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 والملايكه بعد ذلك ظهر عسى ربه ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا خيرا منكن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات ثائبات عابدات سائحات يثيبات وابكر يا ايها الذين امنوا قولوا انفسكم واهليكم نارا نارا وق 126. والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد 127. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 128. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه لوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار مع الداخلين